كانت <صفيق> هي ضروره قيمه مفضونه دينيه لتنميه الوعي المسيحي تحت الله على توين الشيء عليه من ترتيب انمازه حق ووقراط تعالى قال التص في ربنا تبت في شفي لا يمسه الا النقي ولا تنم لي عنك فحمده لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد قال ما بنا ابي داوود رحمه الله تعالى في حياته تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تتبع بدعيا لعل فتلك ودار الحديث في المجلس السابق عن الشطر الاول من البيت وهو قوله رحمه الله تمسك بحبل الله واتبع الهدى واليوم إن شاء الله تعالى نكمل ما تيسر من هذه المنظومة المباركة وقد سبق بيان أن العلماء اختلفوا في عدد أبياتها وأرجح الأقوال أنها كان بيت 33 بيتا وهذا ما جرى عليه بعض الأمة كالإمام الآجوري في الشريعة وبعضهم جعلها 36 بيتا وهذا ما جرى عليه العالم الشاب الدكتور ابن العالم الشيخ الجليل من درزاق ابن عبد المحسن البدء حفظهم الله تعالى أنها ستة وثلاثون بيت وذلك بعض الميلة أنها أربعين بيتا ومنهم العلامة الصالحة من كوزان حفظها الله تعالى ولأظهر أنها ثلاثة وثلاثون بيتا كما سبق تقرير ذلك قول ابن أبي داود رحمه الله تعالى ولا تكو بدعيا البدعة لغه ما احدث على غير مثال ما احدث على غير مثال ومنه قول الله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل يعني لست باول رسول وانما سبقني رسل من قبل والصلاحا البدعه قيل في تعريفها ما احدث في الدين مما ليس له اصل في الكتاب ولا السنه وقال الشاطبي رحمه الله طريقه في الدين مختلقه تضاهي الشرعيه يقصد بالسير عليها التعبد لله تعالى وهو طريقه في الدين هذا يخرج الامور الدنيويه فإذا كان الأمر محدثا في الدنيا فهذا لا يتعلق به الحرمة والحلم فهذا المحمول وهذا المكرفون لم يكن موجودا زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه ليس من أمور الآخرة وإنما هو من أمور الدنيا فالأصل فيه أنه مباح أصل في الأمور العاداء أنها مباحة إلا ما دل الدليل على حرمتها لان هذا من تكريم الله لبني ادم كما في قوله سبحانه ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا طريقه في الدين مخترعه وهذا يخرج ما كان له اصل يخرج ما كان له اصل والبدح في الدين أيها الإخوة تنافي أو تضعف محمد رسول الله تضعف المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ولذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم الحديث جابر بن عبد الله بن الحرام الأنصاري رضي الله عنهما كان كلما رق المنبر يوم الجمعة قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وخير الهدي وشرر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله فكلمه كل او لفظه كل من الفاظ الشمول والعموم تدل على ان كل بدعه في الدين فهي ضلال قال الامام مالك رحمه الله من افترع في الاسلام بدعه يرى انها حسنه فقد ظن ان محمدا خان بذلك انه ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين قد قال الله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فالدين كمل لا يحتاج الى زياده ولا يصح النقص منه بل الواجب اقتفاء اثره صلى الله عليه وسلم والالتزام سنته ولكن قد يشير على ذلك بعض النصوص حاضر منها ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه والمراد بالسنه هنا معناها في اللغه وهي الطريقه كما قال سبحانه سنه الله في الذين قالوا من قذ ولا تزيد لسنة الله تبريرا وكما قال عليه السلام لا تتبعوا سنن من كان قبلكم يعني طرقهم وسبلهم وكما قال عز وجل و و وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل يعني الطرق فكيف نجيب على ذلك ان حديث من سنى في الاسلام سنة حسنه يعني طريقه جديده حسنه هذا يحتج به بعض الناس على ان الدين فيه بدعه حسنه فكيف نجيب على ذلك طب ليس فيه بدعه حقه ولا لا السنه دي لها اصل لها اصل ما ادري على ذلك ان المقصود هنا احياء السنه وليس ابتداع امرا جديد ما ادري على هذا صدق ايش تقول؟ ونظرت احسن تمام الحديث هنا قصه تدل على ان السنه هنا يعني احياء السنه وليس احداث امر جديد ليس بالسنه وذلك لما جاء بعض الصحابه شديد الفقر قد اصابتهم الفاقه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الى الصدقه فاجتمع له كومان من طعام ولباس فاجتمع له عليه السلام كومان من طعام ولباس وجاء رجل يحمل سرة يعني من المال كاد في يده أن لا تحملها بل عجز في يده أن تحملها فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه يعني سعيد وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة فالصدقه اصلها مشروع ولا غير مشروع مشروع يبقى اذا قوله من سنى بالاسلام سنه حسنه المراد به في هذا الحديث احياء السنه وليس احداث وليس احداث امر جديد لم ترد به السنه ايضا ما يستشكل به ويستشكل به بعض المتعالمين على القنوات والشاشات ما جاء في البخاري من حديث عمر رضي الله عنه لما جمع الصحابه على عبير بن كعب وقال نعمه البدعه هذه نعمه البدعه هذه ونعمه من اساليب المدح وليس من اساليب الذم فكيف تجاوب عن ذلك تفضل ت اذهلي اوقف لازم تجاوب انت فض طيب يبقى قول عمر نعمه البدعه هذه البدعه هنا اللغه يعني وهذا توجيه ابن عباس شيخ الاسلام انت رحمه الله قال البدعه هنا المراد بها البدعه في في اللغه ولكن قد يستشكر على كلام شيخ الاسلام لان هذه السنه فعلها الرسول او لم يفعلها واحنا قلنا ان البدعه لغه هي ما احدث على غير مثال فهذه كان لها مثال ولا لثر مثال يبين كلام شيخ الاسلام قد يستشكل عليه فكيف الجواب ها نعم حمد. هذا من باب المشاكله من اساليب المشغله لعلم علماء البديع واللغه وهو السن المعروف عند اللغويين ومنه ومنها قول الله عز وجل وجزاء سيئه سيئه مثلها فشخص ضرب واحد كف فرد له الكف الكف الثانيه يعني وجزاء سيئه سيئه مثلها الكف الثانيه ده, الثاني الثاني ده حق ولا مش حقه حق لو قال له الحاكم اقتص منه فضرب كف زي ما ضرب كف الكف الثانيه ده حقه ولا باطل طاعه ولا معطيه مشروع في حقه ومعذرة سميه وجزاء سيئه سيئه من باب المشاكله في اللفظ مع اختلاف المعنى وهذا الجواب جواب سديد ويعتذر لابو العباس شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لعله يقصد ماذا يعني يوجه كلام شيخ الاسلام ويحمل على احسن المحامل افضل من تخبطاته فنقول ماذا ل... لعله يخطئ يقصد... ها أه... الاستمرار عليها وليس اصل الفعل فان اصل الفعل مشروح لما صلى النبي عليه الصلاه والسلام بالصحابه ليلتين وقيل ثلاثه وخرج عليهم في الليله الثالثه وقيل الرابعه فوجد المسجد اختصا بالصحابه فدخل ولم يخرج قال خشيت ان تفرض عليكم فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بقي الامر في خلافه ابي بكر كلها يصلي الناس اوزاعا متفرقين وصدر من خلافه عمر فلما اختلاف الناس جمع قال لو جمعتهم على قارئ واحد فجمعهم على ابي بن كعب وقال نعمه البدعه هذه قال قول شيخ الاسلام ان البدعه هنا هي البدعه اللغويه يكون مقصوده رحمه الله او توجيه كلامه ان البدعه اللغويه في مسائل الاستمرار عليها وليس اصل الفعل والا ف اصل الفعل مجروح كما سبق بيان فهمتم نعم ثاني كلام شيخ توجيه كلام شيخ الاسلام الشيخ الاسلام يقول ان المقصود بالبدعه هنا نعمه البدعه هذا البدعه في في اللغه وسبقنا ان البدعه في اللغه ما كان على غير مثال ثابت وصلاه التراويح كان لها مثال ليس لها مثال لها مثال ويوجه كلام شيخ الاسلام على ليس له مثال يعني من جهه الاستمرار والمداومه وليس اصل الفعل فانه وجد ليلتين او ثلاثه على خلاف في الزيادات ما واضح ولا نقول مره ثالثه ها نقول ثاني مش ثاني بقى ثاني الشيخ الاسلام رحمه الله يقول نعمه بدعه هذه يعني البدعه من جهه اللغه يعني ما كان على غير مثال ثالث وقد يسقى على شيخ الاسلام فيقال في هذا الامر كان لو مثل ثالث ويجره صلاته صلى الله عليه وسلم ليلتين او ثلاثه فيوجه كلام شبه الاسلام ويعتبر له نقول يقول نقول لعله يقصد الاستمرار والمداومه وليت اصل الفعل فان اصل فعله وجل ليلتين او ثلاثه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الله عليك انا مشارك انا يعني هذا اللفظ يضب يشبه هذا اللفظ ولكن المعنى مختلف وجزاء سيئة سيئة مثله هذا الكهف سمي سيئة ولكن هل هو جائز في حقي ولا غير جائز من باب القصاص جائز وشاكله في اللفظ ولكن المعنى مختلف يبقى ما ذاب إليه بعض الشافعية ومنهم من يلقب بسلطان العلماء العز بن عبد السلام من ان البدعه تنقسم الى الاحكام التكليفيه الخمسه بدعه واجبه وبدعه محرمه وبدعه مستحبه وبدعه مكروهه وبدعه مباحه هذا التقسيم صواب ولا خطا خطا جدا ولا يوافق عليه العز بن عبد السلام ولا غيره من علماء الشافعيه لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال كل محدثه بدعه فلم يستثني شيئا من البدعه يدل على ان البدع كلها ضلاله كل البدع ضلاله كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الصريحين عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اححدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وعند مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو فهو رد بينا الاحداث في الدين والابتداع في الدين يناقض المتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك باب الامام المجد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه العظيم كتاب التوحيد باب انقال باب من حقق التوحيد دخل الجنه بغير حساب هناك 70 الفا من هذه الامه نسال الله من فضله يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب وهم الذين حققوا التوحيد وتحقيق التوحيد كيف يكون بتنقيه من شوائب الشرك والبدعه والمعاصي لان الشرك ينافي اصل التوحيد والبدعه تنافي اصل الاتباع يعني الشرك ينافي لا إله إلا الله والبدعة تنافي أرض محمد رسول الله والمعاصي تنافي كمال التوحيد فالذي يريد أن يحقق التوحيد ليدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب لابد أن ينجو من الشرك والبدعة والمعصير ولا أحد ينجو من المعصير ولكن التوحيد إذا أذنب يتوب ويرجع قال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إبا إذا كل البدع في الدين ظلالة كل البدع في الدين وإن رآها الناس حسنة فإنها ظلالة نعم اللهم سبحانه تراوح. نعم نعم في بعضها جوالات ليلتين وخرج الثالث في بعضها ثلاثة ريال وخرجها جوابعة فلما رأى النجل اكتظ دخل ولم يخرج فلما زالت العلّة التي من أجلها الرسول عليه الصلاة والسلام يصل بهم جماعة رجع الأمر إلى الأصل ولكن انظر إلى مدى خوف الصحابة من ابتجاح للدين أبو بطل كل خلافته لم يجمع الصحابة اظن ان ذكرت لكم هنا في هذا المسجد مره ان الشيخ عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن صدر رحم الله لما سئل عن ادخال الميكروفون المسجد قال لا فعنفتيكم فيه لانه امر جديد مجرد ادخال الايه الميكروفون لان الناس الان بيدخلوا العلمانين والليبراليين والشيعة والصوفية بيقرروا بينه وبينه ان آل السن على ضغم أن الرسول عليه السلام يقول لعن الله من آوى محدثا وضبطها بعض محدثا لعن الله من آوى المبتجع أو البدع كنفسه وعن الله يقول لك يا عم كله كويس نجيبه خطيب يخطب على السنة مرة قول لبعدها خطيب أشعاري قول لبعدها خطيب خارجي قول لبعدها خطيب معتجري خطيب ما حشي ما حشي أي حاجة كيف هذا كيف يقوم في هذا المسجد سنة هو يجتم فيه أشارة والخوارض والصوفية وأهل السنة كيف ذلك إنما نريدها بيضاء نقية كما تركها محمد صلى الله عليه وسلم طرفتكم على المحاجة البيضاء على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يذير عنها إلا هالك ولذلك هذه المساجد لا تخرج طالب علم أبدا وانظر حولكم تعلموا ذلك لا لقيت كتب تشرح ما في كتب السنه نعم احنا الاسئله اتفقنا في الدرس ولا بعد الدرس في بعد الدرس اتفقنا ولا ما اتفقنا اتفقنا طب الاسئله نخليها بعد الدرس ولا اللي عايز تشكيل تشرح في الدرس بعد الدرس ما هو الكلام ده كله عن في الدرس <تصفيق> اللي بره ده في اشكاله الدرس أوه. طيب اللي ما اتفق على الدرس الشكال بما يخص الدرس يرفع ايده بما يخص الدرس اقليه ولا الاغلبيه امين طيب عمر يعني احنا هننظر على راي الاخوه ان شاء الله مخالفه للديمقراطيه <تصفيق> ونعمل برايي الاقليه <تصفيق> مخالفه للديمقراطيه ونعمل براي الاقليه ان شاء الله واللي تسكت بس في ما يفيد يعني لا تتوجهي عشان لا نضيع الوقت احنا عايزين نخلص كم كتاب في بنها ونشوف مكان ثاني ها ولا تذهب هي اللي عندك وتفلهه قال بعض المشرح الحقيقيه ان بدعيه هي هنا هنا ليست التمج ولكنها للتحدي ما معنى كده لعلك تفلهه لا بدعيه نعم من الذي قال هذا أولا آه ولا تكو بدعيا ليست للترجع إنما هي للتحقيق لا أدري ما يقصد الشيخ يا جسد الشيخ مجدى عرفت عن هذا لم أسمع هذا على أحد المشيخ وإنما لعلك وهمت أنت لعلك تفلح لم يجلم هنا بالفلاح لأن لا أحد يعلم العاقبة إذا الله سبحانه وتعالى كما سيت لعللك تفلح ولا تكن بدعيا ها هو ابن ابي داوود يأمر بالاعتصام بالكتاب والسنه تمسك بحبل الله وحبل الله هو الكتاب والسنه ويناقض هذا التمسك البدعه ولذا قال صلى الله عليه وسلم ولا تكن بدعيا لان هذا ينافي التمسك بالكتاب والسنه لعللك تفلح الفلاح هي السعاده في الدنيا والاخره وهذا انما يقوم بالتمسك بالكتاب والسنه وبحب الله سبحانه وعليه فان مدار الفلاح يدور على ثلاثه امور تمسك بكتاب الله وسنه نبيه واتبع الهدى وتجنب البدع التمسك بالكتاب والسنه واتباع الهدى وتجنب الهدى وتجافى وتجنب البدع بهذا يكون الفلاح وقال لعنك للترجي لانه من عقيده اهل السنه ومن منهج السلف الصالح انك لا تجزم لاحد بالنجاح ولا بالنار الا من ذكره الله عز وجل او الرسول عليه الصلاه والسلام كذلك ترى يقول لا نجزم لاحد بجنه ولا بنار ولا نشهد لاحد بجنه ولا نار الا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك لا نجزم لاحد بالشهاده في سبيل الله ولو قتل مع رسول الله ولو قتل مع رسول الله قد باب البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد والسير باب فقال باب لا يقول فلان شيء باب لا يقول فلان شهيد وساق في هذا تحت هذا الباب حديث ثالث حديث سهل استهب بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رجلا قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم فابلى بلاء حسنا ولم يدع للمشركين شاردة ولا وارده فلما انتهت المعركه قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار فتعجب الصحابه كيف هو في النار وقد ابلى بلاء حسنا وقاتل في صف الرسول عليه السلام وكانت الرايه متميزه حيث انه كان يقاتل الفقار تحت لواء النبي عليه السلام فذهب ينظر حاله فوجده اصابته جراح فجاء بنصل السيف او ذبابه السيف ووضع بين فخذيه او ثدييه واتكأ عليه حتى مات فقال النبي وسلموا في النار ثم قال صلى الله ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراء فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها الحديث وفي فيما يبدو للنا يبين لا نحزم لاحد بالشهاده في سبيل الله ويومك هذا شهد بالشهاده في سبيل الله للنصارى الشهيد مينا دانيال في ثورة المظاهرات شهيد واين اين من ذات الشهداء فاولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولائك رفيق يعني في اعلى الجنب يعني روحه تسرح في عواصل طير القدر تئوى الى قناديل معلقه في عرش الرحمن مينا داني يعني وزمانهم متبلحين كالحافظين كده اهلنا ده عاشوا حننا في الجنه يعني مش صحيح شيء لا يمكن ان يقال حننا مش في الجنه الآن صار حنم وليس في الجنة بل في أعلى مراتب الجنة سبحان الله وصدق رسول الله كما في حديث الأيرباط عند أبي داود والثمري في سنيمة في سنة الحسنة الصحيح أن النبي عليه السلام قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا يعني هذا الذي فاجأنا وآلمنا وأحسننا لما يقول إن المسلمين وقال وأهل السنة عاشوا مع الشيعة قرون طويلة بلا اختلاف والخلاف بينه وبين الشيعة ليس خلافا عقديا وإنما هو خلاف فكري إذا وضع في بوتفة الخلاف وظلل بأدب الخلاف فلا اختلاف سبحان الله وصدق رسول الله وصدق رسول الله حين استعاد منه منافق عليم المسان ان اذا كان فصيح وهو جدا وباطل يا رب العالمين فانه يضر نفسه ضررا بالغا والعياذ بالله كما في الصحيح صحيح مسلم قالت ان من البيان لسحرا وهذا الصواب انه على سبيل المدح ولا الذم الصواب انه على سبيل الذم اذا كان الانسان يحسن الباطل ويكون كالساحر في تحسين الباطل والباطل يفسد الحق فهذا على سبيل الذم والعياذ بالله الشيعة الشيعة الذين لعنوا ابا بكر وعمر الشيعة الذين اتهموا عائشة بالزنا والفاحشة حبيبة رسول الله ويحب الناس الى قلبه رضي الله عنها ليس بيننا وبينهم خلاف الا خلاف في الفكر والفهم وليس خلافا في المعتقد واصول السنه بين الله والنبي رحمهما نسال الله السلامه والعافيه ونعوذ بالله من حب الشهره وحب المال والتصدر قبل التأهل فإن هذه أعداء الإنسان كما ذكر ابن القيم محمد الله أن من أشد أعداء الإنسان أتباعه على الباطل هم الذين يصفقون له ولا يجعلونه يرجع للحق يوما والعياذ بالله نعم أنا شكرا في أسجل المدان أشياء مضربة أيها الأحصابية التنة ويأي لديك الابو <سؤال> عبيده في الجراح على عثمان وعلي علي على عثمان <على> <سؤال> <سؤال> يعني على عثمان وعلي ثالثه حاجه تخيل واحلى شيء اكثر ان ينزل يعني الجنوب شمال ولا يضط يعني <سؤال> الرافضه من الشيع كفار على وجه الدن الرافضه كفرهم قبل ما ومنهم سماحه الشيخ العلامه عبد العليم بن نباذ رحمه الله فكان ادراسا لاحدهم قال من عبد العزيز بن نباذ الى غلان سلام على من اتبع الهدى اما بعد اما الشيعة فهم طوائف منهم من وقع في البدعة وليس بكافر ومنهم من هو كافر اما اطلاق اللفظ بان الخلاف بين الشيعة يعني خلاف في المسائل الفكر والاجتهاد وليس في العقيدة فهذا خطا وهذا خطا وهذا باطل وليس بالحق ولكن بعض العلماء يرمى بالتشيع تنشئ صلاح بعض العلماء قولان رومي بالتشيع لانه فضل عليا على على عثمان وهذا التشيع كان قديم ولكن تارة يقول الصوفية منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سالخ بالخيرات وبعدها يقول الشيعة هكذا باطلاق الخلاف فكري وليس عقدي هذا لا سبحان الله هذه الاطلاقات خطيرة جدا اليوم كهذا قال بعض الناس يقول ان نصرت بالقضاء وام اهل الكتاب كثير من عوام المسلمين اليوم بعد ما خرج بعض المتعالمين وقال ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن حينما مات شنوده راس الكفر في زمانه قال ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن ولا نقول الا ما يرضي الرب يعني اللهم اجرني في مصيبتي واخلني خيرا منها صاروا الناس الان يجادل في ان مصالحكم ويقول ليس بالكفار اهل كتاب ومن حقي ان تدمع عينه عليهم ويحزن قلبه ويستعين بالله سبحانه وتعالى ويستعين بالله على هذه المصيبه ولا يذم الله فهذه الاطلاقات غلط فقوله لعلك تفلح لانه من عقيده اهل السنه والجماعه عدم الجزم لاحد بانه من اهل الجنه او من اهل النار الا من شهد له الله عز وجل والأمر الثاني أن الإنسان لا يدري بماذا يختم له وكما سنعته في حديث سال بن سعب إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي مَا يَبْدُوا لِلنَّاسِ فَيَسْبُقُ عَلِيْهِ الْكِتَابِ فَيَعْمَلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الْنَّارِ فَيَدْهُلَ لأن لا نبي على حسن خاتمة ولذلك من استثنى وهم اكثر العلماء جمهور السنه في الايمان قال الذي يقول انا مؤمن ان شاء الله هذا جائز ان كان على سبيل الخوف من القاتمه اما ان كان على سبيل الشك فانه لا يجوز العلماء في مساله الاستثناء على ثلاثه اقسام منهم من منع مطلقا ومنهم من اباح مطلقا ومنهم من فصل هذا قول المحققين من اهل السنه انه اذا كان على سبيل الشك انا مؤمن ان شاء الله على سبيل الشك لا يجوز اما ان كان على سبيل الخوف من سوء الخاتمه فهذا جائز ولذلك قد ياتي الاستثناء على سبيل التبرك وليس على سبيل الشك وينما يكون على سبيل التحقيق ولكن يتبرف بسم الله كما في قول الله عز وجل لا تدخلون المسجد الحرام ان شاء الله عاملين محلقين الرؤوسكم ومقصرين هذا الامر علم الله تحقيقا انه سيقع ولا لم يعلم هل وايضا كما في قوله للمريض لا باس طهور ان شاء الله فهل هذا على سبيل الشك وانما لا وانما على سبيل التبرك بسم الله سبحانه وتعالى وفي حديث عائشه في البخاري قالت يا رسول الله رايت ان انا زرت الفضوره ماذا اقول قال قولي السلام عليكم اهل الديار من نساءه قال وان ان شاء الله بكم لاحق هل هنا استثناء على سبيل الشك لا لو كان شكا لكان كفرا ان هو طعن في القران ولكن هذا على سبيل التحقيق وليس على سبيل الشرف تفضل كما سبق اننا نقول كما قال علماؤنا ومشايخنا ان على وجه العموم كفار اما عند تكفير شخص معين ان كان عالم من العلماء فهو كاف تعيينا فلان منهم كاف الخميني كاف وليس كما يقول بعض الاخوان انه يعني من يعني من الائمه وما شابه هذا الخميني في كتابه الحكومه الاسلاميه رجل زنديق كافر ملعون لعنه الله وعباده واما افراد احاد الرافضه من العوام والجهال عند تكفير شخص معين لابد من النظر إن كان يعلم ما قاله الكميني من الكفر فهو مثل اما ان كان لا يعلم يعلم يفهم قد يكون يجهل عن وجه قد يكون يجهل لان الامر ليس فيه نفسه هذا الرجل يلعن الشيخين ويلعن عائشه ويقول القران ناقص فكفره يقول بالبداه ويقول بالرجعه برجوع علي في اخر الزمان ويقول بألوهية علي وربوبية علي لا لا, لا ضايع نعم ينظر ينظر الواقع اللي انت فيه نعم فقوله لعلك تفلح هذا رجاء لأن أهل السنة لا يجزمون لأحد بجنة ولا بنار إلا من مات على الكفر فهذا من أهل النار هذا من مات على الكفر هو من أهل الله من مات على التوحيد وإن فعل ما فعل فإنه لا يمكن أن يخلد في النار أبدا وإنما وإن فعل ما فعل وإن زنى وإن شرب الخمر وإن قتل النب ليس بكافر هو تحت المشيئ والأمر الثاني حتى أن الإنسان لا يغتر بعمله لا يغتر بعمله نعم طال النار من العين والظهر في كتاب الله والسنه التي قد تعرضوا لاتب تنجو وتربح قال رحم الله تعالى الامام ابن ابي داوود ابو بكر في البيت الثاني من حياته وجنب كتاب الله والسنه التي اتبع الرسول الله تنجو وتربح دين يعني اتبع اتبع في دينك كتاب الله والسنن التي اجتى بها رسول الله يعني السنه والدين ياتي بمعنى الاتباع كما هنا وياتي بمعنى الجزاء والحساب كما في قول سبحانه مالك يوم الدين وياتي بمعنى الطريقه قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليلة يعني على طريقة صاحبة والسنة جمع سنة والسنة فدغة هي الطريقة عليكم بسنة يعني طريقة وعند المحدثين ما تبك عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل من قول او تقرير او صحه هذه هي سنه الرسول عليه الصلاه والسلام واصول السنن اولا الكتاب والاصل الثاني هو السنه وقد ذكر الله عز وجل وجوب طاعه رسوله في 30 موضعا من الكتاب وبين سبحانه او في 33 لا اذكر جيدا وقد بين الله جل وعلا ان الهدايه منوطه باتباعه فقال سبحانه وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين وطاعته سبيل الرحمان والانفه والاجتماع وترك سنته سبيل الفرقه والاختلاف واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وكل عله في القران فهي متحققه الوقوع واجبه الوقوع لان الله جل وعلا لا ترجع احدا فهو الغني ذو الرحمه سبحانه بحمده كل عله في القران فهي متحققه الوقوع واجبه الوقوع وكان امر الله عز وجل بطاعه النبي عليه السلام فقال وما اتىك من رسول فخذوه وما نهاكم عنه فالتزم وقال من يطع الرسول فقد اطاع الله ايبينا يجب طاعته عليه السلام في كل ما يخبر به من امور الدين ويامر به وينها عنه وقد قال له عبد الله بن عمر بن العاص يا رسول الله انك تغضب عبد الله بن عمرو والعمرو عبد الله بن عمرو اظن عمرو بن عمرو لا ذكر نعم عبد الله بن عمرو قال له عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما انك تغضب اكتب كل ما تقول فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج من بين ما الا حقا او قاله فكل ما يقوله الرسول محله الصدق في الاوامر والنواهي يجب الامتثال وفي الاخبار يجب التصديق وهذا هو الاسلام تصديق الخبر وامتثال الامر والنهي والقران لا غنى له عن السنه مع ان الله قال فيه تبيانا لكل شيء ولكن هذا التبيان كان عن طريق السنه فالقران يجمل والسنه تفصل قال سبحانه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه كيفيه اقامه الصلاه وكيفيه اداء الزكاه جاء تفصيلها اين في السنه عدد الركعات شروط الصلاه اركان الصلاه كل ذلك جاء في السنه كذلك أنصبت الزكوات ومقدار الخارج من الزكاة كل ذلك جاء في السنة وقد ظهر أقوام في زماننا يقال لهم القرآنيون يزعمون كذبوا أنهم قرآنيون يعني متبعين للقرآن وكذبوا في ذلك ويقولون لا نحتاج للسنة ويكفين القرآن ويكفين القرآن لانه تبيان لكل شيء وهذا كذب لانهم لو اتبعوا القران لالتزموا السنه حيث امر الله عز وجل بطاعه نبيه في اكثر من 30 موضع كما ذكر العلماء فاين الاستجابه وطاعه القران وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء كما في مسلم لاحمد وعند اصحاب السنن على المسائي من حديث المقدام ابن معاذ كالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا يوسف جل شبعا المتكئ على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول بين وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حررناه الا وانما حرم الله ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله ففي لفظ الا اني اوتيت القران ومثله معه وقارن بين السباهه والوصا فالسنه في باب التشريع كالقران تماما على اني اوتيت القران ومثله معه ولما تشكل على هؤلاء الجهلاء وهؤلاء لا يكاد احدوهم يخطئ في القران اذا قرأ ينطلق فيه كالسهم ولكنهم اشبه بمن قال فيهم النبي عليه السلام يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمي يمرقون من الاسلام كما عند مسلم يمرقون من الاسلام ثم لا يعودون اليه وبهذه الروايه كفر الامام احمد في روايه واختيار سماحه العلامه بن باز ووالاه الكلام الشيخ صالح الفوزان كفر الخوارج لان الناس يقال يمرقون من الاسلام ثم لا يعودون وان كان الاظهر خلاف اختيار سماحه الشيخ ابن باز لان جمهور الصحابه على ان الصحابة على ان حوار البيت ليس بالكفر ولما سئل عنهم علي رضي الله عنه قال من الكفر ف واما رواه اخواننا بغوا علينا فليت الصحيحه لانه ما كان لابن الحسن الذي حرث القوم ان يقول اخواننا ضرو عليهم كيف يكون الخارج اخواننا يعني ينفع يقول اخواننا الخوارج او افراخ الخوارج يقول لهم اخوه وخلاص من بلدنا من بطا اللي كلنا واحد خوارج واشاعره معتزله لا كلنا واحد على السنه فبطا ليس الطريقه لتجميع الناس انما تجمع الناس يكون على اصل وهو كتاب الله وسنه نبيع عليه سمعت على بطى على غير بطى ستفتق حكما ستفتق لا بد لو انقطمت ما في الارض جميعا ما انفت بين قلوب ولكن الله انذف بين على الكتاب والسنه ومن نصر الاستدلال عند آل السنه الاجماع ولذلك هؤلاء المجرمون حكى الذين انكروا السنه حكم عليهم العلماء بانهم زنادقه وكفار والزنديق قيل هو المنافق وقيل هو الذي ينكر الشريعه فمن ينكر السنه يقول لا احتاج للسنه ويكفينا القران هذا زنديق منكر النبوه والرساله ولا اعاذ بالله ولما استشعر كيف تصلون أين عدد ركعات الصلاة قالوا هذا في القرآن قيل أتوا بالقرآن قالوا قال الله عز وجل الحمد لله فاطل السماوات والأرض جاعل الملائكة غسلا أولي أجنحة مثنى هذه صلاة الصدق ركعته وثلاث صلاة المقر ورباء الظهر والعصر والعشر ويسمونه التفسير الباطن الذي يعلمه خواص الناس ويقصدون بخواص الناس من انكر السنه ما علاقه جاعل الملائكه رسلا اولى اجنحه المثنى وثلاث ورباع ب عدد ركعات الصلاه هذا من التاويل الباطل والتاويل الفاسد والعياذ بالله ومن مصادر التشريع الاجماع والمقصود بالاجماع اجماع علماء العصر على أمر ما قال الله عز وجل ومن يشاغف الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصه جهنم وساءت مضيره وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مالك الأشعار وأيضا جاء من حديث ابن عمر رضي الله عن أنث رضي الله عنه جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة والحديث مختلف في حسنه وضعفه والأظهر أنه حسن إن شاء الله لا تجتمع أمتي على ضلالة ولكن قيل ما أن الإجماع هو إجماع علماء العصر على أمر ما فما هي صفات العلماء لأن الناس اليوم تنازعوا في العالم من هو العالم كل جماعة جعلت شيوخها هم العلماء وطعنوا في الآخرين فمن هو العالم عند العلماء من اول صفات العالم انه يصل الى مرتبه الاجتهاد واستنباط الاحكام الشرعيه من الادله التفصيليه كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم اعلام الموقعين على رب العالمين فالذين يستنبطون الاحكام من ادله والعلامه الثانيه من علامات العالم هي الثبات على الحق وعدم التلون في الدين فذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعاده منشور اهل الولايه ان العالم من لم تغيره الفتن ولو كانت عدد امواج البحر لا تغيره الفتن ولو كانت عدد امواج البحر الثالث في وصف العالم كما ذكر الامام مالك وجاء في صفه المفتي والمستفتي ان العالم هو من شهد له علماء عصره قال مالك رحمه الله ما جلست للناس الا بعدما شهد لي 70 عالما اني اهل لذلك يشهد له انه على السنه ثابت عليها صاد عليها محتتم في سبيلها لا تاخنه في الله لومه ولا لائم كما قال الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون احدا الا الله فهذا هو سبيل الهداه فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين الهدايه تكون بالثبات ولا تقولن ان الثبات امر هين فلقد قال الله للنبي عليه السلام ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا اذا مع الشيء القليل اذا لاذقناك ضعفت الحياه وضعف الممات ثم لا ديبك علينا نصير رسول الله لولا أن ثبته الله كاد أن يرك منه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا هذا القليل إذن لأذخناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا ديبك علينا نصير وذلك ذلك من اختلف مع اهل البدع من اجل امور نفسيه هذا لا يحسب على المنهج او من اجل اموال او من اجل اشياء لا يحسب على المنهج انما الذي يحسب على المنهج من خالف البدعه واهل البدعه موقنا لوجوب محاربه البدعه واهلها ثالثا لهذا على ايدي علماء فانتبهوا أيها الإخوة ليس كل من حارب المفترع والحزبية فوزلب فقد ينقلب يوما على عقبين نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله الثبات للجميع ليس كل من حارب الأحزاب وحارب الفرق الضالع وليس كل من حارب الفجع ولكنه غير مؤصل للعلم ليه لا يلزم أن يكون سلبية فقد يكون من أجل أمور دنيوية أو نفسية انما نريد محاربه البدعه على دين لا يعبد به لله كعصم من اصول السنه والجماعه حيث انك لو قتلت دون ذلك يعني امام احمد في بيتله المامون المامون يجرده ويسجنه وهو صح كاد ان يموت ولم يتكلم في المامون كلمه ان مندوب تصفيح حسابات يعني لما جاء فقهاء بغداد ليبايعوا احمد على الخلافه واحمد اهل للخلافه ولا مش اهل للخلافه امام اهل السنه في زمان قال ايها الناس ارادوا ان يخرجوا على المامون وهو يجلده ويعذبه لو ان احمد عايش في شباس قال اخرج عانكم الله هذا امر بالمعروف ونهي عن المنكر بل خد النسوان كمان معاه لا ان النفاق شقاء رجعي لا ما كان ابي عبد الله ان يقول ذلك وان له ذلك والذي شرب المنهج شربا واستقر في قلبه واختلط بدمائه ولحمه وعظمه رحمه الله قال ايها الناس لما جاءوا فقهاء بغداد قالوا يا احمد اقول تقول لا كان يقولوا يقولوا كده يعني بتجمل المعمون ولا عقيده هنا بقول اقول تناقيده اعتقدها وانجل ذلك المامون وضرب ظهري وسجنني حتى كدت اموت فانا ادعو له وقال ايها الناس الدماء الدماء يعني احذروا الدماء احذروا الدماء وت عايز تشكل انت ها خلاص ف حضر جرحنا الدماء وبعض الناس يقول سنجعلها بحورا من الدماء ونحن مرابطون في ميدان العباسية إلى أن تسلموا السلطة لمن تسلموا السلطة؟ أنتم أصلا لسوا مجتمعين هل سلموها المين؟ هل سلموها المين؟ طيب اجتمعوا على واحد ثم سلموها إياه؟ إن أردتم أن اجتمعوا على واحد سلموها؟ الأصل الثالث من مصادر التلقي عند آل السنة هو الإجماع كما سبق يبقى أي واحد يظهر على الشاشة ولا في الصحيفة ولا في الجليلة ولا في المجلة توزينه بالميزان له تحطه في الميزان تحطه في الميزان إذا كان الرجل بلغ مرتبة الاجتهاد وشاهد له علماء عصره بالعلم والرسل فيه بس خد بالك من التزوير فلان اوصى به الشيخ ابن باز طب هات الكلام ده مفيش اوصى به الشيخ الالباني هات الكلام ده مفيش العبارات دي بتطلع من الحزبيين والفرق كثيره جدا وكثير منها كذب الا لم تكن كلها كذب كثير جدا نلج عليه من الكذب أما أهل السنة فهم عادم الصدق ليس عندهم كذب ولا مفادع حتى مع الكفار أهل السنة لا يقادر قال الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سوا إذا خذت من قوم من الكفار قد عاهدتهم يا محمد أنت ومن على سبيلك وطريقته فانبذ إليهم على سوا أعلم أنك تتنقض العهد ان الله لا يحب الخائن فالخيانة خلق ذميم جدا يقضح في دين الرجل ويقضح ايضا في مروءه الرجل لماذا تكون قاف المؤمن لماذا تكون ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما عائشة رضي الله عنها لما جاء رجل كلمه المنافقين وتكلم كلاما فتيئا قال بعض الصحابه يا رسول الله هل اومئت الينا بعينك يعني مثل اللي منزلين كده كنا قتلناه غمزه سبحان الله والاجتماعات في الغرف المغلقه والدهاليز شغال عايزين غمزه بس نقتل هذا الرجل الذي اساء الكلام معك يا رسول الله قال ما كان لنبي ان يومئ اذعينه النبي في الوش على وضوء وشك وشك رمزها رمز من وراه فدرس لا ما كان النبي ان يومئ بعين ما هذا الوضوح جلي واضح عقيله صافيه نافيه نقيه مباركه طيبه تحتوي الفاسق وتحتوي الظالم وتحتوي الطائعه عقيده نقيه ليست عقيده الخوارج ولا عقيده المرجئه والله الذي لا يحله الا به لا يمكن ان يمكن دين الله بطريقه الخوارج ولا بطريقه الاسعره ولا بطريقه المرجئه لن يمكن دين الله عز وجل التمكين الذي يرضي الله الا بدين يرضي الله كما قال سبحانه ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضاه له والله لم يرتضِ دين الخوارج ولا دين الشيعة ولا دين الرافضة يعني لو قلنا الان ان الخلاف بين السنه والشيعة خلاف بسيط يبقى معنى ذلك ان ندعو الله ان يمكن للشيعة مش كده ولا ايه ها ها لو الخلاف خلاف مسائل ثانويه نسال الله ان يوفق الشيعة على اخواننا في العراق ليقطعوا اعناق و في سوريا وغيرها اذا كان الخلاف مجرد في المسائل الشعائريه او فكريه وما ادري ما معنى خلاف فكري ما. ما في شيء اسمه الفكر الاسلامي في شيء اسمه الفقه الاسلامي ما في شيء اسمه فكر الاسلام مجرد افكار وزبالات عقول الرجال وانما عقيده ومنهج احكام مستمد من كتاب الله وسنه نبي عليه الصلاه والسلام نعم ما في شيء حضرتك كنت بعيد اشياء وافره نعم نعم شباب الشوارج دي بتقرا شهاده او الجمهور فقط نعم يبقى مين متاكد من كفره كبيدات وغيره نعم ماشي اذا بقى شيء احنا يعني لا يدعني يعني الشيخ علي او الشيخ خالد او ولكن ما بعد ذلك الزيادات حصلت كانت احنا دي نعم فهل ماشي الذوق الحص ونقع فيه البدعه هل يكون متبعي يعني هل نقطه من جهه قبلها نقطه من جهه فتعذر من جهه اذا كنت تطلب العلم على ايد العلماء السلفيين وطلاب العلم السلفيين وانت حريص على اتباع السنه وجهلت امرا فوقعت في بدعه نقول فلان وقع في بدعه ولا نقول مبتدع اما اذا كان قد يمشي مع اهل البدع ولو وافق اهل السنه في جمله من الاعتقاديات فهو مبتدع فهمت اذا كان يمشي مع اهل البدع الذين يصرون على الخروج وياتون وياتون بالشبهات كان كلام القاضي عياض في شبه صحيح مسلم كلام متشابه فيا حضرات المشايخ ودعونا المحكم يعني انه يقول وقد انعقد الاجماع فبعض اثار الصادر ياتي في البدعه والمعاصيه يحمل الكفر على البدعه والمعاصيه ويقولون المساله خلافيه والسلام واضح الاجماع منقول واضح زي الشمس ولذلك قال علماؤنا من عاده اهل زين انهم يتبعون المتشابه ويدعون المحكم كتشهيري بقول اسلام اسمعوا واطيعوا ما قادكم بكتاب الله فيقولون حسن مبارك ما تمشي ويقود بكتاب الله يبقى الواجب علينا ان احنا ايه نخرج عليه فلم يفهموا معنى الخروج وفر لم يغرق بين الخروج وعدم السمع والطاعه عدم السمع والطاعه هذا امر واضح في المعصيه اذا امر الحاكم بمعصيه الله لا يسمع له ولا يطاع واما الخروج عن الحاكم فانه معناه هو نزع اليد من الطاعه نزع اليد من الطاعه ولذلك هذا النزع يكون بالاعتقاد وباللسان وبالسيف فاول الخارجين في الامه من هو غير قريش ده اي تيت خرج باللسان قال احد الياه محمد وذكر المحدثون ومن كتب بعض من كتب الفرق والمؤرخون ان ذل الخصره كان اول خارجيه في الام ومع ذلك يعب بعض الجهلاء الا ان يقول ان الخروج بالسيف وتبع على قول بعض الناس انما الخروج بالسيف وهذا ليس على سبيل الحصر وانما خروج الاسلام الحج عرفه يعني اعظم اركان الحج فلو رأي واحد ورأي حج وجد بعرف بس ولم ياتل صواف الإفاظة هل حجو صحيح؟ حجو الحج صحيح حج باصل بإجمع أعظم أنه يقول الحج عرف فقول بعض السلف إنما الخروج بالسيط يعني غاية ما يصعي الخروج يكون به وليس حصرا للخروج في السيط وليس حصر الخروج بالخروج في السيط يبقى فرق كبير جدا بين نزع اليرق من الطعن به والخروج لما تكلم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واوصى به عباده بن الصامه وهو يموت لما جاءه رجال كما في الصحيحين لما جاءه رجال وهو على فراش الموت وقالوا له او عباده مش هيجمد بس بيموت القى الله بعد لحظه ها قال عباده قالوا له يرحمك الله حدثنا بحديث ينفعك الله به إذا ميت بعد لحظات قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله وهذا هو معنى الفروج وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا تروا تروا كفراً بواحا عندكم فيه من الله برهان والشرط الخامس استقرائيا من النصوص وهو القدرة مع أمن المفسدة ووجود البديل يعني لو كل اللي فد موجود وما فيش بديل وبديل يعني ايه تشيد ده النهار وشفت ده بك مش توقع سنة ونص الناس اللي عارفة تمشي بسيارته ولا تمشي حتى في الطرق المعبده على الصحراوي وعلى الفراغ يقطع الطريق في النهار ليس زي في النهار المجرمون يتوسط لهم اليوم في السجون من اصحاب اللحى ليأخذ مع الناس وكأنهم ماتمهم قول الاستاذ زيد الاستاذ زيد ويلم الله؟, الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها يا وسامع اتجاوز في حد من حدود الله ويلم الله يعني ويلم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها فقول اسمعوا واطيعوا ما فاتكم بكتاب الله اذا لم يقدن بكتاب الله الواجب علينا ماذا عدم السمع والطاع وليت القوم إن ما من حاكم إلا ويساق منه معصية فلو كلما وقع الحاكم في معصية خرجنا عليه هل سيبقى لنا حتى أبو بكر وعمر لن يبقى لنا أكثر لأن يظل قال كل بني آدم خطأ لابد من المعصية فكيف يقال ذلك إن المعصية توجب الخروج ويقال إن هذا قول لبعض السلام لا أبدا ليس كذلك بل يجمع من عقل على كلاف ذلك ونحن نتحدث الى ان نلقى الله جل وعلا ان يات ب دليل لعالم تلف يقول بجواز الخروج مع العص الى ان نلقى الله ولياخذ من الوقت ما شاء وقد قلنا ذلك من اول هذه الثوره الملعونه الخبيثه ولم ياتي احد بذلك نعم لا لا يجوز أصل للعوام أن يشارك اختيار الحال واختيار العوام والنساء والنصارى واليهول والبهائيين والشيوعيين والشيعة للحاكم هذه طريقة كفرية غربية ديمقراطية ليست من الشريعة في شيء وما استدل لي بعض الجهلاء من أن عبد الرحمن بن عوف في اختياج عثمان بن عوفان ذهب لي ليياخذ راي النساء ونساء الصحابه هذا كذب على عبد الرحمن بن عوف والذي في الصحيحين ان عبد الرحمن بن عوف لم يفعل ذلك وانما اخذ ذلك بتجئه بلا ولا نهايه بصيغه التمريض قيله او رؤيا لا ليس للمثاي اختيار الحاكم ولا للجهاد وانما اختيار الحاكم يكون لاهل الحل والعقد وهم العلماء والرؤساء والخبائل والعشائل والوجهاء من الناس ليس لي عواملنا اختيار فإن كيل هذا شهادة طيب تلليك خالي شارف المرد شارف الرجل والله يقول وليس ذكرك الأنثى ويقول الله سبحانه فرجل وامرأتها ممن تنظون من الشهدات طيب ماشي قلت في بعض المسائل زي الرضاعة وغنى الولي شازماج رجل قبل نصراني شهدته كرجل برضه كان مسلم نعم طب النص الاول اللي اثروا واحد يعني بيدريش من حاله الاول بدل الصحيح الا ايه يعني نهايه المسيح اللي حاله الشخص الواحد اللي هو ظهر كيم يتفقوا بالو واحد عندنا فيه والله بالو نعم بلد اه البعض يصير كله الا ان ترى وانتم ليس يعني ليس الحاكم في المجتمع يعني ف ناخذ على الحاكم من من هؤلاء البعض وهم ايضا صار الشغله <تصفيق> هذا سوى النص الا ان ترى كثر بواحد لا يبقى تضره يعني, يقول يقول يعني, يعني, يعني, يعني. يكون يكون اعمال اليهود يصلولك قرب واحد يعني لو راح قرب واحد قرب تحونه من قال هذا وانا لو يكن التصرف على اليهود موضوعونه زي ما تصرفوا القاضي قرب ها يعني على قولنا يدور القوت على منك. على النبي لو ليهود لانه القضاء موجود هل يهوذا الموجود لما نترسل المنافسون كانوا موجودون كان موجودون دون رسولون هذا ما نجح هذا ما نجح الشكل ولا أقول أحدهم من المقالب وأنا حتى وأنا حتى بالنوع يقول الحمد المراني كان يحكم بزادة لأن يحكم في النظر حمد تعليق ومبارك لم يحكم في شرعك ماذا نقول لكم؟ هذا نجح الموجود هذه المبارسة مليئة لكيه المساء الله والمأموم كان لكيه المساء الله ومن حكم المأموم الإسلام عليها أنه غير الإنمام هذا المساء الله وقال كلمة ثلاثة وهي أجمع الضرناء على أن هذه الكلمة كفر كفر بصفر ولكن الآن الذي أكتل على سائل المؤمن فهذا من أحد الشكوهات يحفظ أبيه وآس لتأسعيش هذا لذا من من هل يمنعه حيث تورطه الإن وعدر الناس المؤمنين فهذا في ذمعنا لو وضع المسحات بخطر يُعظى فلا يُعظى من بني أولا لكن يمتع إلى وجه المعزوه وهذه الشكوهات تمام؟ فإن في للمبارس لأن يكون يحكم في لأولئة نعم لن يكون المبارس يطيب شرع الله في بعض المساق وكان يطيب شرع الله في بعض المساق كالأحوال الشعرين لذلك قاموا من الزواجات والطلعات والميعات في بلالنا يوضعون شرعون قدرين على مدل الأحرام حتى لو كان موزوحا في مدره لكنه كان مبعثما حتى أولئا السنة ليس كذلك؟ كل الطرف تمام هي قيله لو يقيم بعضه ولا يقيم بعض من مسائل عدم قرامته لبعض المسائل هل يتألمك قد يكون كافر كافراً وقد يكون غير كافر فإن كل كيف هو الله جل وعلا قال في سورة المال النار الضعفين ومن لم يحفظ بما ينظم الله الطاعدة إلا هم الكابر يأخذ أسجر للأسجر في تفسير كلها تريد أن يكون في تفسير كلها تغطي الطاولة الأخبار وتجميلة طاولة سنة وعيد الحم و... ومجاهد جو وغير وهذا المصد كل ما هو حُمْتُرُ دُنَكُف يعني كل حصر لا يجري الكفل الذي كان هو إنما هو حُمْتُرُ دُنَكُف إِن بل أصدُرُ حُمْتُرُ دَنَكُف كُمْتُرُ دُنَكُف وَلَكُفْتُرُ عَكْفَالِ كُمْتُرُ دُنَكُف كما رجل حبوبين القادر من سلام الإيمان كما لك المحاضعة. المحاضعة. المحاضعة وكما لك المجالسة الشباب المحاضية وكما لك الحكم اكبر من ظنكم ما هي اول الحكم الاكبر؟ 3 اسفار منها الاحتحاء ما معنى استحلى يعني تاخذ حن الحر او حومه العاده يعني لو انه حكم غير ما ان الله وقال حكم الوالد في الثركه هو الشيخ هذا الحكم انه كهذا بالإشباع المسلح ولو تقع اليد لماذا أنه بدل شراراً ونجد بحقاً بين التبديل و... فالتبديل أن شكر بغل ما أعزال الله مع نسبته لله وهذا حقوق اليهود الذين بدلوا حد الأرض إلى حد التحميل في الزالة الموسى فما يستبدأ أن يحكم علماً بالله ولا يكتب ذلكاً للله فهذا حكم أنهم أنهم تنظرون الأسفل والمعصية والشبير والسلام يبعد استحنى ما معنى استحنى؟ يعني اتحد حلم هذا الشيء كيف نعلم ذلك؟ هل الإصراع لو جعل ثلاثين ثمثين مسألة يحكم برهماً بالله هل هذا الإصرار يعد استحلاماً؟ لا، إلا عدة المؤهد الآخر غير نفسه عليه في المسلم هذا المصرر مستحيل أما هل يكون تختار المسلمين مستحيل، كل يوم تختار هذا إصرار الإصرار لكبيرة المسلمين والإجماع، لكبيرة المسلمة لو قلنا ان المصير على الكبير مستحيل وكامل يبقى كل ما نكتبه اصار هواء كذب يبقى كفر بالله ان شاء الله ثلاث درجات على المصير على النار وعلى المكان لصوره مهاراتهم من دين ومن دين يبقى والله ان مصير الصعيد انا حرما المعذبه ان الفرق وأما أهل السنة جميعا فلو لقي العبد ربه كبيرا مصررا عليها غيرها السهل فهي إذا شابه في إجمالك كما ذكر لما هو في أصول السنة وإن لقيهم مصررا عليها إذا كيف نعرف أنه مصررا إذا نطق بلسانه قالت لنا حلاة ولولا بأذن مرة رحلة وكان ليجمع الجميع بيهما. إلا أن يكون حديث عهدًا بكفره لسه مش نجده بحرشة للشيطة الحروب وأمكره ليست بكفر يعلم وفعله إبقى إذا أعلم أول شرط لكي يتحول الحرم أول الله ولماذا نقول هذا يجب الله؟ المسألة دولية متفاجعة متفاجعة ومتشعبة أنت في بيت كوريه أمه؟ لو أنت في تدول زوجتين اذن نقول انه ها تحت 1 1 4 3 ماشي كويس تمام بالكامل 3 ثلاثه كويس سؤال ثاني اا اا اول ما كتبت فلو أنك عندك زوجتان عندك زوجتان ولم تعدل بينهم هذا حكم بما أنزل الله ولم بغير ما أنزل الله لو أنك حكمت بالسيطة وظنمت إحلاوه ولم تحكم بينهم بما أنزل الله هل تذكر بذلك؟ لا, لا ولما ذاك يوم القيامة والشيخ في المعرفة بل إن بعض الإخوة المعزلوهما لا يعرف ما هي الأشياء يجب العجل فيه فالميل القلبي لا يجب أن يعدل فيه لأن أتقل اللهم إنها لا قسم أهيمة أنه فلا تبني فيه مالا وإنما يجب العجل في أربعة الأشياء الكتوة والنهرة والنبيل والسفنة الحل والاستحلات اعتقد حد الحلال ونعرف ذلك بكلامه ينطف بالإنسان لكن لو اعتقد في قلبه ونبوه غير هذا هل يكبر؟ لا لا يكبر في الظهر وإن كانك يترى فيه وفي الظهر الحال الثانية وهي إذا قطل حكم غير الله على حكم الله كان يقول حكم الله لا يصف لهذا الزمان يجب أن نحكم به للدين القرآن كما يقول بعض الناس لا ينبغي ان تكون دوله الدين نريد دوله دينيه فقط ونريد ديمقراطيه بارجيريه ما نصل يعني نريد تكون مع بارجيريه ديمقراطيه لان معنى ديمقراطيه حكم شعبي للشعب بدون ايه ايوه ولا حاجه وقالوا يعني كفر برجاليه ديمقراطيه ما هذا هذا نصب كيف تقول ديمقراطيا من المبادئ الاسلاميه ديمقراطيه من المبادئ الكريمه كيف تقول ده كيف تفرق بين الطبيعي نقول لك قلاه نقولك ولا جالس تقول لي واقف جالس قام قاعد كيف قام قام الا قام نال المستقل اما لا يمنع المساء يبقى تفضيل الفارق المساواه ان يساوي بين حكم لا يشبه هذا وحكم غيره يقول حكم امر مثل حكم الدين الراي هذا هو ولو قام شرع الحاله الغريبه ايه كان يحكم اذا انكر الله قل ليس في الاسلام شيء اسمه زكاه بعد الرسول فهذا مرتد <تصفيق> يبقى بين هذه الاحوال اذا تحول الى حكم غيراه من الله الاخرى هذه المتالعيه معيه الكلاميه اثمان ولا تحدى كل احد ياتي بقول صحابي واحد يدل على ان الحكم غيراه من الله بدون هذه الشروط ظلم ارجو ان كل كتب التفسير ماشي ان كثير من الجرير سعدي كلهم كلهم تفسير يعني كانوا قول العباس و حضروا حضروا هم الدنيا يبقى ايه هذا ومع ذلك نقول ان الحكم هذا من اوجب واجبات متعلق بالهوبيه والهونيه والاسماء والصفات الله جل وعلا قال ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليه من الرمين لذو التوفيق ومستحق الغفور وقال سبحانه ولحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع احوارهم واحذر ان يفتوك عن طاع الله عليه واحذر ان يفتوك امباله بعمل الله عليه قبل على هل هو عنده كلام يا فندم هل قارنت كلامنا و كلامهم مثلا التضيق تمام كده على المزيد صور الوضع على عمل اه قال العليا بالنسبه لشيء يقول جئني كان له قولا و هاتف المساوات اشترك الشيخ الفوزان له كلام في كتاب التوحيد أو كتاب عاد المستخي لا نكون بالجال لأنه لم يحكم بالقوانين إلا وهو يقدرها أو يساويها لحظم ذا واحدة ثم رجع هذا الرحمن والحمد لله في, في نتابة الصغيرة سمع إياه ها؟ رسالة من جنة أو مية حمسة بيت طيب وقع على الشيخ الفزان وقال بالتقصير الذي قال أخوان الله وسماعت الشيخ الفزان على هذا والأمان على هذا كلها بلد من قول لو أن عالم اقتصالح على الشيخ أو غيره كباله صره قولا مقالفا لهذا الإجماع والسلام هاجم عد قوله قولا نعم لها قوله قول, قول, قول ها؟ لا. لذا نقول لأن كل المكيلة تبقى سيد رضي الله عنه هل كانت الحسين وقرونه على الحاجة فيها معنا؟ هل نقول إن هذا الطول كان قولاً للثبث؟ الصلاة وأن هذا أضعه بالموت على حكاة الحسين وقرونه لكن نقول أصدق الحسين وأنت عليه الصحابة الكابرون والإساء الكابر الفقيتات نعم، إذا حدث القوانين ورأي صورة من صورة حبوها المخزن هي صورة من الصورة، حاكم فيها غنبت حاكم فيها هذة، ويسرط فيها ويسرط فيها غيرها وليس يكونكم مجبراً لهذا نعم أنا جاعدين يقولون أنه عنده اختزاء في المسألة يتكفر، يقولون أنه يسمع بالإشارة بس بعد ان تطرم الجامعة وما فيش كلام ايه ان قال احسا شغيل بتتغطف شوف واجد ان اقطع عزيزي حدود اليسوف بس يقوله كذب؟ نعم لو واحد فس ليس الكل ايه لو استحل فقط يعني لو جحل فقط يعني لو استحل فقط يعني لو قصد فقط يعني لا تقرأ أن يقول هل هو قد ذلك؟ هو أعلم قال أنه يأتي لهذا الكلام يأتي لهذا الكلام قال يكون عنده سوهات عظم نعم فبعضهم يقول أنه كان يسب الدين يقول لك منين قال لك الكل اللي كان يسب به فتبجت النار فقال إيه تبجت النار هل هذا الأمر كفر بواح فلو كان لأنه لو جاء على الشاشة وثبت جين الله ثبت إثناء على كافر صار عمره لو ثبت الله على كافر لا يحتاج لخامة كافر ثبت الله كفرا لذلك كفر, لذلك كفر لذلك لا, لا ما سمع سبع لو تغفلت أربح سلوط رأينا يقينا كفرا قواعد ولا ما افك كفره ولا يوجد بديل ولا قدره والمنشده فين من واحد يجوز القروض ماشي اثنين الا بعمله اربعه بالنص وواحد نص نعم نعم هل الخيريه والعنفي قاضي على ال عند الشيخ الشيخ محمد لا اعلم ان احد من العلماء المعاصرين انا لا اعلم انا لا اعلم لا اذكر احد الشيخ حجاز ولا عبد العليم الراشد ولا اي من كبار الشيخ الراشد مثلا هل واثق لا ادري هو هو من الله ويحل في ان <تصفيق> اذا كان اذا كان الغضب الذي حمل المعارضات فقد عرشور <تصفيق> اميلتان شوف ما شوف هذه كانت ذات بالله عدم <تصفيق> ذلك ولكن ولكن نيت قويه الان يعني احنا كنا في النصر قلنا اننا ناخذ بيده الى الرجوع الى وبعاده عن الطريق ولذلك هو يقول قد جيل الله أصب لي الله والآية الله نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم فعلا ما هو ما هو لجنة صوت الشيخ وإبراع من قتل لفسه إذا ألوى ومخالب ومخالب الله لا قوله بعض و جلس بصورة النساء ومن يأخذ المؤمن المتعمل فلزاره جهنم قلنا فيها قضل الله عليه و لعنه و أعد له عذابا عظيم أمسك قباش عظيم منها قلنا فيها فهذا كله الخروض أبدي ولا أمدي أمدي يعني لمدة معينة فإذا أبدية لماذا حملناه على الأمدية للأبدية النسوس قال سبحانه في سورة البقرة فمن عفي له من أخيه شيد فسبن الله قاتل اخا للمقتول والاخوه اذا اخلقت يراد بها قوه الناس هذه لبعض الاخوه الاخوان انصاركم فقد يا اخواننا في الوسط هل هذا يجوز لا يجوز لان الاخوه اذا اخلقت فهي قوه للمؤمنين لكن عايز اقول يا اخواننا لما تقول حد مدح ان انا جوش اخانا في, في الوسط فديول اخواننا يبقى للقوه هنا للقوه الايه الايمانيه وهذا الخلود خلود املي الحال على طول من امريد الوديه من النصر فاهم وايضا لان قاتل النفس اما ان يعفى عنه او يدفع انت ديت او القصاص وهذا لا يقال في مرتزق يعني مرتزق فقط ما جاء في القران من بدل دينه فقط فاهم كذلك قتل نفسه أو قتل نفسه اوه تبقى إذا هو الوقت الليل صلى الله عليه وسلم قال هو النوع هل هو قلب مخلص ليش؟ لا يعني هو قلب مخلص لا ليس مخلص ليس مخلص مش أنه الوقت نعكب العرب خلص نعكب طالب الليل والصلاة والسلام ورحمة الله